قصيدة حمدية بملانا علي كرّم الله وجهه رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله وأتنا شكره فهمل ملا زائد من شكره عبد ملله علي قد غدا قارعا يذل لباب المغفرة. يا أبا المنذر صن قولاً بذا من معال قد بدت منكرة كلما تنظر ما سترته لك فأتبعه بنفر المسطرة وحذر التغيير في أولائعه واستعذ بالله ممن غيره وخطوط أربعة في أربعة ثلاثة كفرع الشجرة هذا من حولها دائرة شبه سن حائط قد تورى وضع الأسماء حرفا قطعت في الجهاد الكليات تبصرة وكذا الآيات فكتبها مع تلي الأسماء قول تذكرة ثم ضع حروف عجم أدها سبعة وإثنين تتلو عشرة كل حرف خلق الله له ملكا من الكرام بررة خط داك الحرف في جهته جل سمو الله فيما ستره فهم لا شك خزان لدى السيق بقولي وأرمي عني خباوة بإنقياد قد أضاعوا ربهم ثم لا يعصون فيما أمره لهب الطاعون يغشفة حال شرب الماء يطفي شرره رُؤْمَا مَا انْتَحَلَ أَسْمَاءٌ بِهِ فَمَا تَرَى النَفْلُ بِأَرْضٍ مَهْجَاءَ فَلِهَذَا السِّرِّ فَكْتُمْ وَاحْفَظْ مِنْ جَهُولٍ مُنْكِرٍ أَنْ تَظْهَرَ كُلُّ مَنْ كَانَ لِقَوْلِي آخِذًا بِاعْتِقَادٍ سَوْفَ يَجْنِي ثَمَرَهُ فَوَرَبِّ الْبَيْتِ إِنِّي لَفَتَاهِ وَآرِفُ الْعِلْمِ وَقَافٍ أَثَرَهِ وَقَدْ وَهَبْنَا نَظْرَ مَنْ يَنْفِرُ لَنَا مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَفِيرٍ نَظَرَهِ لِلَّذِي قَدْ حَازَ أَسْرَارًا لَهَا جَمْعُ أَخْيَارِ الْوَرَى مُفْتَقِرَهِ وَهِي أَوْفَاحِكًا أو دعوتها ظن شمس نيرة كل شار في تناحي نوره حقًا يكتبها لكيد السحرة وكذا الأعداء إن تلقاهم فَاتْلُ الْأَسْمَاءَ وَكَبِّرْ عَشَرًا سَيُوَلُّ خِيفَةً كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ فَرَّتْ إِذَاً مِّنْ قَسْبَرَةً وَمِلْكٌ جَائِرٌ فِي حُكْمِهِ لَيْسَ يَعْفُو عُمْدَكَ مَلِكِ الْمُؤْتَدِرَةً حين تلقاه ويلقاك فَقُلْحَكَمٌ عَدْلٌ iráعشرة ثم قل يا فرد يا قتّوس يا مخذل الكفار فعم بصرا فبيده الله تلقا إذا نخيفا منكم ولبن دبغا صلاة الله ربي دائما وسلام مثل سحب من تسقي بالصوال إن تردى قد حوى أعظم المخطار حتى تغمره فهو لا ينفك عنه التهر بل ما فاغ عليه كرره